وقد استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود المعلّى رئيس مجلس أمناء الجائزة وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة ضيف صاحب السمو حاكم أم القيوين فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي لحظة وصوله إلى أرض الإمارات مساء يوم الأربعاء